بسم الله الرحمن الرحيم وان نجن اذا هوى ما ضل صاحبكم وما ضل وما ينطق عن الهوى انه هو الا وحي يوحى علمه شديد القواه ذو مرة فاستواه وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدناه فأوحى إلى عبدي ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رآه أفتمارونه على ما يراه وَلَقَدْ رَآهُ نَزَّةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَاهُ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا قَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى أَفَرَأَيْتُمُ الْلَاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُم ذَكَرَ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ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 لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أي يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائ 124- وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظلم وإن الظلم لا يغني من الحق شيئا 125- فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اِهْتَدَىٰ 121-ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى 122-الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى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 وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى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 فغشاه ما غشان فبأي آلا بكت تتمارا هذا نذير من النذر الأولى أزفة الأزفة أزفة الأزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدون